اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم انت احق من حمد واحق من ذكر واحق من عبد أرأف من ملك اوسع من اعطى واولى من شكر وانصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من قصد وأعدل من انتقم وأحكم من قضى سبحانه له الحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نظر إلى آدم بعين الاختيار فحظي بسجود ملائكته وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته وإلى ابراهيم فكساه حلة خلته وإلى يعقوب فرد حبيبه وحبيبته وإلى شعيب فأقامه في خطبته وفصاحته وإلى اسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته ونجاه من الذبح وفداه بذبح عظيم في ضجعته وإلى أيوب فيال طوبى رقدته وإلى ذنون سمع نداء النداء له وهو في ظلمته وإلى موسى فخطر في ثوب مكالمته وإلى داود ألان له الحديد على حدته وإلى سليمان سخر له الريح تنتقل به في مملكته وإلى عيسى كم أقام ميتا من حفرته وإلى محمد فخصه بالقرب في المعراج من حضرته وشهود سترته وأعرض عن ابليس فخزي بالطرد من رحمته والى النمرود فقال انا احيي الموتى ببلاهته وعن قابيله فقلب قلبه الى معصيته وعن فرعون ادعى الربوبيه على جرأته وعن قارون خرج إلى قومه في زينته وعن أبي جهل شقي وقد سعدت أمه وابنه وابنته هكذا جرى تقديره وقضت قسمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تزكو العقول إلا بمعرفته ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا تحيا القلوب إلا بنسيم قربه ولطفه سبحانه لا يفتتح أمر إلا باسمه سبحانه لا يدرك مأمول إلا بتيسيره سبحانه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 مصائب ورزايا ومحنا وبلايا آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث القلق والخوف والحزن والهم وإن المؤمن يعيش بنفس مطمئنة وبروح هادئة تعلم حقيقة الدنيا فلا تضطرب. سكينة قلوبهم إذا فقدوا شيئا من دنياهم إن أكثر مزعجات القلوب إحباط يقتل القلوب وتظلم الدنيا في وجه الواحد من الناس لأنه فقد ما فقد ولانه ألم به ما ألم انظر إلى الناس من حولك كم ترى من باك وتسمع من أن ينشاك احدهم يشكو عله وسقما واخر يشكو حاجه وفقرا وثالث يشكو ويتبرم من نشوز زوجه وعقوق ولده واخر يشكو ويتضجر من فساد تجارته وكساد صناعته وهكذا تضطرب الدنيا وتموج بالمشاكل وأرادها الله دار امتحان ودار نقص إن الذي ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين الاغترار يرى أن الدنيا مليئة بالمتناقضات تضحك وتبكي تجمع وتفرق شدة ورخاء سراء وضراء تتقلب الدنيا بالناس متناقضات في دنيانا تجد الرجل ليس له من الفكر أو من الفهم أو من الذكاء أو من العلم شيء من أشباه الرجال اتخمت بطونهم شبعا وريا وآخر يحمل من الفكر في دنيانا ومن العلم ومن الفهم ومن الإدراك في حياتنا تجده يبات الطوى جعان ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها جرعه ماء الدنيا تتقلب باهلها من نظر الى الدنيا بعين الاغترار هلك ومن نظر اليها بعين الاعتبار صدق وان الصادق هو الذي ينظر الى الدنيا وهي تموج باهلها وتضطرب بالناس وتتقلب الأحوال وتضطرب الأوضاع وتختلف الأشياء في حياة الناس وإن المؤمن يتعامل إذ عند اشتداد, عند اشتداد الحوالك وعند اشتداد ظلمة الأيام وعند تقلب الزمان إن المؤمن ينطلق من منطلقات إيمانية تصحح له نظرته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 يتزعزع الناس عند أدنى مشكلة والمؤمن لو اجتمعت عليه مشاكل الدنيا لا تهزه شيئا لأنه ينطلق في فهم الحياة من منطلقات إيمانية تضع الأمور في نصابها وتصحح الأغطاء وتعطي كل شيء مساحته ما هي المنطلقات التي يتعامل بها المؤمنون مع مشاكلهم وهمومهم؟ هل نعتقد بأن المؤمن لا يصيبه ضمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا هم ولا غم ولا حزن لا والله ذلك يصيبهم ولكنهم يتعاملون مع هذه المعطيات والمفردات من منطلق الإيمان وأول منطلق إيمانك الراسخ هو المخرج مما أنت فيه من المشاكل والمحن ان المشاكل إذا ترادفت وإن الضوائق إذا اشتدت وإن الظلمة إذا حلو عندها لا مخرج للمؤمن إلا بإيمان راسخ وبتوكل صادق وبيقين كامل وبصبر حسن يتعاطى به مع الأشياء ويتعاطى به مع الأمور الإيمان بالله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الإيمان الذي يرزقك حسن اللجوء إلى الله إنك إذا نظرت إلى مظاهر الضعف في حياة الناس عند المشاكل يفقد الكثير من الناس تماسكه بعضهم يغلق الدار ويمكث في البيت وبعضهم يقول إذا كترت عليك الهموم الدمدم أنوم فرارا من الواقع وهربا من المسؤوليات ولو انها كانت نوما ليستجم روحه وارادته ليعود الى الحياه ليواجه المشكلات لكان هذا ايجابيا ان الكثير من الناس بنص القران قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ثم تأتي القيم والمبادئ لتفعل فعلها في النفوس إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم لو لم يكن لهم حق معلوم ويقين ينزع الأموال من جيوبهم نزعة ليعطوا للمساكين لما كان لهم يقين يواجهون به المشاكل والهموم يواجهون به الصعاب ان بعض الناس يكاد يفقد عند المشاكل عقله بعضهم يتردد على الاطباء النفسانيين يتعاطى الحبوب عندما تقع عليه مشكله او تهزه فتنه وبعض الناس يلجا الى السحره والى المشعوذين والى الكهان والى الظلال وإلى يلتمس عندهم حلا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 يأتوا السحره ويأتوا الدجالين ويأتوا المشاوذين ليخارجوهم مما هم فيه من المشاكل ونسوا ان قاعده المؤمن اذا كثرت عليك الهموم فالجا الى الحي القيوم اذا كثرت عليك الهموم ليس لها من دون الله كاشفه لا يكشف الهم ويزيح الضر الا هو قل ارايتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محفورا روى السلف أن رجلا شل شل شل وهذا الرجل المشلول شلت جميع اطرافه شلت ارجله وشلت شماله عاجز عن الحركه لا يقوم حتى من سريره ومضجعه ابقى الله له يدا واحده وكفا واحده حتى اذا اراد ان يرفعها رفعها وهي يتيمه من اختها بعيده عنها فألهمه الله أن يقوم وقت السحر وأن يرفع كفاً واحدة إذا الله جل وعلا فرفع الكف وإذا أراد الله أن يعطيك فإنه يوفقك للدعاء ويلهمك إياه إذا أراد الله الكريم إذا أراد المنان أن يعطيك يوفقك ويلهمك ويدر المحامد والسماء على لسانك ليعطيك فرفع كفا واحدة وقال اللهم يا عالم الخفية ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة اللهم يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية اللهم يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقيه اللهم يا من نجى يوسف من رق العبودية اللهم يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى ليدخلك عليه أو يدخل حوائجك وأوراقك عليه ولا صاحب يرشى ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودا وكرما اللهم إني أسألك شفاء عاجلا فوقف على طوله يمشي بغير طبيب ولا جراح ولا مشرحة الإيمان يعلمك عند الشدائد أن تلجأ إلى ربك ثانيا إن من أعظم ما يواجه به المؤمن ما النكبات والأزمات أنه وحقيقة الذي دفعني لهذه الخطبة كثرة النكبات وتلاحق الأزمات وترادف الضوائق على حياة الناس إنك لن تجد أحدا إلا وهو يشكو أصحاب المصانع والأموال الطائلة الذين يتمنى الناس حالهم ويزعمون أنهم يقول لك مرتاحين مرطبين ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامه هكذا يقولون وجدت أن هؤلاء أكثر من يشتكي يقولون السيولة ما في سيولة السوق واقف هكذا يقول التجار وأصحاب الأموال الضوائق كثيرة والمدارس على اعتاب أن تفتح وينتظر الناس سلسلة من الرسوم والكراسات والكتب والفطور اليومي والمعاناة كثير من الناس يضيق تضيق به السبل ولقد وجدت من خلال تجربة بسيطة أن أصعب أنواع الضيق الديون هذه لا يدركها شيء إنك تجد كما قلت لك الدنيا فيها متناقضات تخيل تجد في الدنيا من يتعاظم ويفتري ويتعالى ويدعي مقامات الربوبيه والألوهية وفي ذات الدنيا تجد من يقدم نفسه رخيصه في سبيل الله مستشهدا لأجل الحق وأهل الحق إنها متناقضات الحياة أراد الله الحياة أن لا تستقر حتى لا يخلد إليها أحد وحتى لا يطمئن إليها أحد ولا يطمئن إلى الدنيا إلا غافل ولا يسكن إلى الدنيا إلا, سف إلا قليل العقل عديم الفكر والنظر إنما النظر في أحوال الذين سبقوا دعك من الذين سلفوا من السلف البعيد تامل احوال الذين من بعدك رجل يعيش في قصور وفي دور وفي مصانع بين عشيه وضحاها يساق الى السجن تباع ممتلكاته وتدلل في الدلاله موروثاته وما امتلك وبين عشيه وضحاها صار خارج السوق الم تنظر الم ترى الم ترى فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها المؤمن يتعامل بمنظار شرعي ينظر إلى الدنيا فلا يلبس نظارة سوداوية يرى الدنيا قاتمة ولا يرى فيها خيرا أو يرى أن الدنيا ليس فيها شيء ولا ينظر إلى الدنيا بنوع انفتاح تجعله يركن ويطمئن إليها إن المؤمن ينظر الى الدنيا في حقيقتها يضع الدنيا في ركن قصي من اهتماماته انه يمارس الدنيا باعتبار الاسباب وباعتبار الوسائل لا باعتبار الغايات والمقاصد ثالثا ان نعيم المؤمنين الذين نزلت بهم الازمات وحلت بهم المشكلات ان نعيمهم في قضاء الله وقدره واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وانما اخطاك أخطأك لم يكن ليصيبك يعلمون أن كل شيء مكتوب لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وهذا من الضعف النفسي فإن لو تفتح عمل الشيطان لو أنه كان كذا لكان كذا ليعيش منكدا بعد أن قضي الأمر الذي فيه تستفتيان رفعت الأقلام وجفت الصحف المؤمن. إيمانه الحقيقي في يقين بالله وإيمان بقضاء الله وقدره وأن كل شيء مكتوب وأن المكتوب لا مفر منه رابعا إن شواغل الدنيا وإن أعباءها لا يقدر على حملها ولا ينهض بأعبائها الا إلا الصبارون من الرجال أولو العزم وأصحاب الهمم العالية هم الذين يواجهون الدنيا بقوه وبيقين ويواجهون المشاكل وهذه هي الشجاعة الشجاعة ثبات القلب عند المحن هذه الشجاعة الحقيقية أنا بتخيلوا شجاعة عكاز وعصايا وسيف وسكين وبني وشلوت وطالعني واخنق لشجاعه لشجاعه الذئب اشجع منك اذا كانت هذه هي الشجاعه الشجاعه ان ترد الاهوال فتجد الرجل ثابتا لا يتزعزع ولا يتضعضع ولا يرى على وجهه تغيرا هذه الشجاعه امور الفطره العاديه ان تجمع العين هذا من الرحمة هذا من الأمور الطبيعية الفطرية أما الذي يجزع عند الفتن وعند المصائب والذي تجده يقلق ويخاف على مصيره فارق الشجاعة إن الحياة بمصائبها وبمتناقضاتها وبمتضاداتها وبمشاكلها وبمصائبها وبهمومها وأحزانها يتحمل ذلك وينهض بذلك الصبارون من الرجال أما الأقزام فإن المصيبة الصغيرة تجهجههم وإن الألم البسيط يزعزعهم وبالتالي هذا من المنطلق الرابع في مواجهة الحياة وفي الصمود أمام الفتن وأمام المشكلات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 مهموم من منا يجلس الان خالي الوفاض من هم وقلق الهم يسيطر على حياه الناس لقد كثرت الشكوى وازداد التسول وانك لتجد في الطرقات والشوارع وخاصه عند الاسطب اطفال صغار يمسح احدهم العربية بقطعه قماش نظيره دراهم ودنانير وحفنه خمسمائه جنيه الف جنيه مئتين جنيه مئة جنيه حديده انك لتنظر الى هؤلاء فتعلم ان المجتمع مقبل على انفلات في نواحيه الاجتماعيه بعد ان حصل انفلات في المسائل الاخلاقيه وقبل ذلك حصل انفلات في امور المعاش والارزاق والاختصار ضيق شديد المجتمع تحس به يضيق ما وجدت احدا من الناس الا وهو مهموم يشكو قليل الما بيشتكي معظم الناس بيشتكوا مالك اي زول عنده مشكلة تبراه اي زول قال يقول لك جاءني قبل فترة شاب قال لي أنا أريد أن أنتحر قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا تريد الانتحار فقص علي مشكلة هي من عويصات المشاكل التي مرت علي إن من المنطلقات التي يعامل بها المؤمن نفسه وينظر بها إلى مشاكله أن المشاكل والمصائب لا تخلو من خير فيها قال صلى الله عليه وسلم والحديث والحديث عند الترمذي والنسائي وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل ويبتلى الرجل على قدر دينه والله الصحيح الابتلاء كما قلت لك لا يحمله الا اولو العزم من الرجال الا الصبارون إلا العمالقة من البشر قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كتب لعابده المؤمن عنده منزلة سبقت من الله إليه سبق, في سبق عند الله كتبك في محل عاليه في جنة في منزلة رفيعة سبقت برحمه الله فلم يبلغ ذلك بعمله ابتلاه الله في نفسه او ماله او ولده ليبلغه تلك المنزلة سبحان الله زول عنده منزل عند الله عظيمة الله دائري وصلوا المنزلة دي. ما عنده عمل بوصله بوصله باللزة يدفروا دفر أساني يطلعوا فوق بشنو أمراض مشاكل نقة نسوان فلس ديون ذل تعب قل يا اخي الناس الايام دي الواحد يقول لك يا شيخ قدر ما انوم اصحى الجنه ستعبان الحاصل شنو يقول قدر ما انوم كسلان ما قادر اعمل اي حاجه واحد يقول لك والله ما قادر افتح دكاني لو ابيع مشاكل لكن انا لن لن امنيك لن أمنيك بأنك في ظل الإيمان ستحيا بغير مشاكل هذا والله ليس لي وليس لأحد من الناس لابد أن يعيش الناس المشاكل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا يرجعون إن أعظم ما منيت به النفوس هذه الأيام إن أعظم ما منيت به النفوس هو يأس يميت القلوب وتظلم الدنيا وتتحطم الآمال وتتبدد الأحلام عند الناس ظنوا أنهم لن, لن يفعلوا شيء وأنهم في مكانهم واقفون وإن هذا من العجز استعن بالله ولا تعجز وبالتالي نحن نعيش في إشكالات حقيقية ولكن المؤمن بايمانه لا أقول لن يواجه المشاكل إن المشاكل تأتي مع الإيمان قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كيف تقول أنا مؤمن ولا تبتلى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين صدقوا منكم ويعلم الصابرين هل ممكن هل تظن أنك يمكن أن تكون مؤمنا بغير أن تبتلى وتمحص اسمع إلى هذا الحديث النبوي العظيم الذي أخرجه البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منهم من يرد الله به خيرا يصب منه اي يصب منه اما في نفسه واما في ماله قلق وإشكالات ومشاكل تحصل لك ولكن المؤمن يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون ان المؤمن يعلم يقينا انه ما من نصب ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا مرض حتى الشوكة يشاكها المؤمن له بها أجر وهذا حديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كل شيء أنت لك فيه أجر فماذا تريد عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم هذه أحاديث نبوية باقة من الأحاديث النبوية تضيء للمؤمنين الطريق فلا يتزعزع إيمانهم ولا يتضعضع يقينهم ولا يفقدون في الله ثقتهم حتى ولو تكاثرت عليهم الهموم وتلاحقت عليهم الأزمات ونزلت عليهم المصائب والمشاكل جاءني رجل سلم علي وقال تعرفني قلت لا اعرفك قال كنت من كبار التجار ودالت علي الايام وعانيت معاناه شديده واول المعاناه عانيتها في المواصلات امام البيت او الفيلا سيارات أشكال وألوان صرت أقف في الطريق وأشر للحافلة انا يقول لك الحافله الحافلة البعدة يجنب في كرسي بتاع نص كرسي ذاته زي الناس مليانه إلا في كرسي نص كويس ويجنب كده لكن وهو لعله الآن يصلي معنا لكن الذي أعجبني فيه لا هو ولا ابناؤه لم يفقدوا تماسكهم وظنوا أن الأمر عادي فقال لي بالرغم من المعاناة الداخلية غير أنني أحاول أن أظهر الرضا حتى يرضى قلبي وهذا صحيح المصائب فيها فوائد وليس للإنسان أن يسعى إلى المصائب ولكن إذا وقعت أن يتعامل معها باليقين وبالصبر وبالإيمان أن يكون قوي القلب رابط الجأش وهذه صفة المؤمنين إن المؤمن يرى في المصائب خيرا فيها تكفير سيئات قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أعجب الأحاديث وهو عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له العقوبة وإذا أراد الله بالعبد شرا أمسك عنه العقوبة في الدنيا وعاقبه بها في الآخرة ولذلك هذا المنطلق الذي بعده السادس أو السابع أن المؤمن إذا وقعت عليه مصيبة لا يلقي باللائمة على الآخرين نحن نلوم العشيره الاولاد كعبين المرة ما نافعه نسابتك الرهوني اصحابي اشتغلوا ضدي الناس اللي معي في الشغل حفروا لي طبعا حفروا لي ده مصطلح خطير انا عنه خطبه كامله اسمه حفروا لي الحفر تلقاه في الوزارات خايف الزن يبقى يجي يشيل محله يحفر له بيت تحت تحت لحد ما يشيله بره لان المسكين يظن انه سيبقى بالوظيفه وأن الراتب هو الاساس المشكله الحفر ده تقال بيجيبوا شنو في الشركات بيكيدوا لبعض خاصه لما يكونوا قريبين يحفر حفر جد ومصطلح الحفر معناه هو ما بظهر لك انه شغل ضدك شكلسه محفل يلاقيك ويضحك لك وكده والتقارير بيطيح تماشى بل كذب وجد لحد ما يشيلوك بعد ما يشيلوك يجي يبكي يقول لك ما درنا لك لكن أرض الله واسعة والله يرزقك في محلة تانية يا مجرم يا حفار تحفر للزول وتقول كذا هذا الحفر نحن نلوم الآخرين نقول حفرني حفر ليك سو ليك أما أهل الإيمان عند المصائب ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم المؤمن إذا حصلت عليه مصيبة يقول عاقبني ربي وهذا من حسن الوقوف بالأدب مع الله جل وعلا ثم السعيد من علم أن الزمان لا يستقر على حاله أنت تكبس سعيد؟ الزمن ده ما تتخيل انك هتكون راكب عربيه طوالي ما تتخيل كده ما تتخيل انك انت هتكون مدير طوالي لانه بعدين بيشيلوك بتجهجه تقول لهم ما رتبنا امورنا ما كان تكلمونا من زمان وتجهجه جهجه شديده واطي نفسك السعيد من علم ان الزمان يتحول ولا يستقر على حال ولازم التقوى إن استغنى صار عنده غنى وهو تقي كملته وإن افتقر التقوى أغنته وإن ابتني التقوى زينته وجملته إنه يعيش بالتقوى وأخيرا اعلموا بأن محن الله حشاها منحا ولطفاء فكم من مشكلة ومصيبة كانت عواقبها سعيدة وكانت مآلاتها طيبة أنت تتذجر ويتقول اخواننا النسوان والله الناس بيشتكوا من النسوان شكوى لما انزل في التعقيب أريكم قصه في النسوان لكن أنت بقدر ما باقت عليك الأمور سترى الفرج تأمل حياه يعقوب عليه السلام أول ما أبلغ الخبر قال بل سولت لكم أنفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بعد قليل قال والأمل يملأه وقلبه يتعلق بربي بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فعسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الحكيم العليم إنه هو العليم الحكيم ثم عندما اشتد الأمر به زيادة وهو شيخ كبير وقلبه موجع قال إنما أشكو بثي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 يعيش العمالقه في الدنيا بهذا المفهوم الراقي الذي يسمو على الجراحات ويسمو على المشاكل والهموم أسأل الله جل وعلا أن يفرج همنا وأن ييسر أمرنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته. ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا واعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بنواصينا الخاطئة إلى البر والتقوى اللهم يقنا بما اتيتنا حتى لا نحب ما حتى لا نحب تعجيل ما أخرت وحتى لا نؤخر ما أحببت تعجيله لنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا على الحق والايمان والتقوى يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد